فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يجعلوه فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً أَيَبْقُونَ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 ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربِّه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دُبر وألف يا سيدها لدى الباب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 يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطين وقال نسوة في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين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 فَلَمَّا رَأيناهُ أكبرنهُ وَقَطَعَنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَا حَشَلِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا بِهَذَا إِلَّا مَلِكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُ النَّالِذِ لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَأوَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ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 يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون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 فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك مَا بال النسوة التي قطعن أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ ربي بكيدهن عليم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 وقال الملك اوني به وقال الملك به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم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 فَلَمَّا رَجَعُوا إلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعٌ مِنَ الْكِيلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظٌ قال هل آمنكم عليه إلا كما امنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم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 فَلَمَّا أَتَوْهُمْ وَثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ أَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِي يَلَّتَدْخُلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدَخُلُ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ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 وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالُوا بَل سولت لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَرُونَ تَذْكُرُونَ يُوسُفَ فَحَتَّى تَكُونَ حَرًّا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَا السَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ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 إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لما يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحيه إليك